مقبل عن ناس العيد ليش تيت مطفالا <على سؤال> ليش يت مطفالا وين ابن عاش أبو نتري بيريو يشيالا Er movement in Rijes على vengeance and the number went to the lyralle Er Pfar Ja hakata sluipsa E Spect pixel عننا لو طبر رأسه وهو ساجد بمحرابه خضب شيبه بدمه ورجل كان بمصابة وخل الوادي بعبره حسرت جر بثر حسرة واسف على آية الكبرى واسف على آية الكبرى يدم ملجان يسل حداه وسيف يصير قتال قتال لن نعاني ابود ترين يريا يا شيا له Ala, naisi, leij, leij, leij, leij, leij, leij, leij, leij, leij, leij, leij, leij, leij, كلف جرح اللي ذبراسه خافن كوم تلجمونه ظل الدل لفراجا ينوحه تيسج بعيونه دين المصطفى وشرع لفراجا يهل دمع رجم صابه وساع رجم صابه وساع عسل لا شغل شغر ضام ينهل على وين ابنعك أقول تري بيريو يشيالك ليش تييت في مطفله ممكن الناس من رمض في جاع بقاتل الحسن وخلى الواد بحيره ما تدري الوجه لهم يا بم الجم شلك عتباء على الأمة وشلك من دين تطبر حيدر على الراس ومن تخمد الانفاس وتسيب يا تام الناس وتسيب يا تام الناس يا حي Ala, ala, ala, ala, jitiyat matfaala wakollu ala anas